باب الديات عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفي أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسعشرة من الإبل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 وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جزعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه بلف بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو صح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه أدية ثلاثون حقة وثلاثون جدعه وأربعون خلفة في بطونها أولادها وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححة وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوت والعصى مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والدرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه وقال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدار وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل رواه الخمسة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهم عشر عشر من الإبل وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه الخمسة، ولفظ أبي داود، دية المعاهد نصف دية الحر، وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتهما، وصححه ابن خزيمة، وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدار قطني وضعفة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابني فقال من هذا قلت ابني اشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود